انت جمال حب وحساس مني ما وصفاه انت في سرور ولا زمان كان قلبي يعرفه انت يجمال انت يجمال حب طلاله اكبر من 100 صفات انت اكبر هم اشته في سرور ولا كان قلبي يعرفه انت اجمل في اجمل حته يا جمال انت يا جرح يا مسك العطور انزف بعدك وقربك انزف انت اكثر من تعمل بالغرور وتالي شي اسوام أنت انت أنت صدقي انت يا صدقي جرح يا مسك الطور انزف بعدك وقربك انزف انت أكثر من تعمل بالغرور والتعاليشين أسوأهم صفا أنت يا يا جمل جد وإفساس وشعور إلا ما كبر من إني أو صفا يا جمل هم في صرور ti ajmal inti nur nur وبسودك مسرفه انت الدنيا ما تعي والحضور عاشق حدك تحدد موقفه انت يا جمال انت النور مين كان نور نور في غيابك وبسدودك مسرفة. انت الدنيا أنت يا ما تعي الحضور أنت إجمل أنت آخر من كتبت في سطور حط محلامي بصورة مؤسفة انت يغلى لكن الدنيا تدور موعدك او وعدك ما راح اصطفاء انت آخر انت آخر من كتبت في سطور حط محلامي بصورة مؤسفة انت أغلى لكن الدنيا تدور موعدك أو وعدك ما راح أصدفه أنت يا جمل أنت يا جمل حفظ وإساس وشعور الله أكبر من أني أوصفه أنت يا جمل هم عشت في سرور ولسه كان قلبي Quan anti a Xuriany,